والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا قومهم اننا براؤ منكم ومما تَعْبُدُونَ, ومما تعبدون من اثرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء العداوه والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم الا قول إبراهيم لك وما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 قد <önemli> <seres vais> إِسُوَ <بيص> مِنَ الْآخِرَةِ <المفر> <مع> <مع> <jamais والم verlier> <س ô diesel> كَمَا يَأْسَ الْكُفَّارُ كَمَا يَأْسَ الْكُفَّارُ مِنْ <أصحاب الكبود>